السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيما مباركا فيه ملأ سماوات وملأ الأرض وملأ ما بينهما وملأ ما شاء ربي من شيء بعد والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد في زمن الردة والبهتان ارسم ما شئت ولا تخجل فالكفر مباح يا فنان فزمان الردة نعرفه زمن المعصية بلا نكران ان ضل القلب فلا تعجب ان يسكن فيه الشيطان لا يشرق ضوء من قلب لا يعرف طعم الايمان فارسم ما شئت ولا تخجل فالكفر مباح يا فنان واكتب ما شئت ولا تخجل فالكل مهان, فالكل مهان لا تخش خيول ابي بكر أجهبها جبن الفرسان وبلال الصامت فوق المسجد أسكته سيف السجان فاكتب ما شئت ولا تخجل فالكل مهان وارسم ما شئت ولا تخجل فالكفر مباح يا فنان خبرني يوما يا فنان حين تفيق من الهزيان هل هذا حق الإنسان أن تشعل نارك في الإسلام أن تشعل حقدك في القرآن أن تسخر بحبيب الرحمن فارسم ما شئت ولا تخجل فالكفر مباح يا فنان واكتب ما شئت ولا تخجل فالكل مهان سيجيء كصوت أبي بكر ويصيح بخالد قم واقطع رأس الشيطان فمحمد باق فمحمد باق فمحمد باق ما بقيت دنيا الرحمن صراحة النهاردة احنا جايين تتكلم مش على حاجة ايمانية او حاجة طربوية احنا جايين نتكلم فصول بالعقيدة طبعا جزام الله خيرا مشايخنا الافاضل ودعواتنا الكرام اجادوا في هذا الموضوع سحبت نطلع شوية نعمل زي هلكوبتر فيو كده ونتكلم عن الموضوع بشكل مختلف شوية مخصوصا ان ده من الطبيعة الكونية اللي هتحصل او انصح التعبير او بالمصطلح الشرعي هيكون من سنن الله الكونية اللي ربنا سبحانه وتعالى اوجدها في هذا الكون هو وجود الصراع الدائم بين الحق وبين البطر وجود الصراع والمعادة الدائمة بين حزب الله المفلحين وبين الملئ المجرمين قال رب العالمين وكذلك جعلنا لكل نبي عدو من المجرمين وكفى بربك هذه ونصيرة وقال ربي عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض ذخرف القول غرورا دي دايمة خلاص من سنن الداه الكونية وجود هذا الصراع الدائم بين الحق وبين الباطل وطبعا عشان النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتم الأنبياء والمرسلين وشريعة النبي صلى الله عليه وسلم شريعة الإسلام هي خاتم الشراعة السموية كان للنبي صلى الله عليه وسلم النصيب الأوفى في هذه العداوة قال الله عز وجل وما أرسلنك إلا كافة للناس بشيرة ونذيرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت إلى الخلق كافة والنبي صلى الله عليه وسلم بيوضح طبيعة هذه الرسالة و هذا الإيمان الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والإيمان بالإسلام فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي رواه الإيمان مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة خذ بلك العلماء فرأوا في مسألة هذه الأمة قالوا أي أمة الدعوة وليست أمة الإجابة فالذين استجابوا لله ورسوله الذين آمنوا بالله وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم دول بيسموا في المصطلح الشرعي أمة الإجابة لكن كل من تبلغه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم دول اسمهم أمة الدعوة فالنبي صلى الله عليه وسلم ويكأنه بيقول أي حد هيسمع بي والذي نفسي محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار الموضوع محسوم طبيعة الصراع هيبقى دائم مستمر على هذا الأمر العقائدي اللي لابد اللي احنا ننتبه ليه وهيبضل متكرر على مر العصور والأزمان يعني ممكن يحصل مرة واثنين وثلاثة وعشرة في الزمن اللي احنا عايشين فيه أو بعد كده وخصوصا ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولا ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وكان دكتورة كارين أرمسترونج كانت بتقول أحد المستشركين علينا أن نتذكر أن الاتجاه العداء ضد الإسلام في الغرب ما هو إلا جزء من أجزاء منظومة القيم الغربية وقالت برضو أن منظومة القيم الغربية وهذا العداء للإسلام بدأ في التشكل في عصر النهضة والحملات الصليبية وهي بداية استعادة الغرب لذاته الخاصة مرة تانية أو مرة أخرى يعني معنى كده أن الصراع قائم يا جماعة وإن إحنا كل شوية عايزين نتكلم في هذا الأمر وكل شوية هنطلع بقى وندافع عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ندافع عن الإسلام ده جزء لا يتجزأ من العقيدة الإسلامية وده صرد علينا واجب علينا ولكن احنا عايزين نشوف الموضوع بشكل تاني زي ما ربنا سبحانه وتعالى علمنا في القرآن الله عز وجل قال لنا في محكم الآيات ومحكم التنزيل أن ما أصابنا من أي مصيبة وما أعظم هل هناك أعظم مصيبة من مصيبه سب النبي صلى الله عليه وسلم مصيبه في العقيده دي من اعظم العقائد فضلا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يسب في هذا الزمان في الزمان اللي احنا عايشين فيه تخيلوا كده النبي صلى الله عليه وسلم بيسب في ايام الصحابه كان ايه الوضع كان الصحابه هيطلعوا عند الكعبه كده ويعملوا احتجاجات ان هم ازاي ابو لهب وابو جهل بيسبوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا كانوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا هيجاهدوا في سبيل الله عز حتى ياخذوا حق النبي صلى الله عليه وسلم وطبعا مشايخنا الافاضل اجادوا في هذا الامر ولكن الشهد اللي احنا عايزين نقوله هو قول الله تبارك وتعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا إزاي يحصل ده إزاي هم بيعادوا النبي صلى الله عليه وسلم إزاي هم بيعادوا الإسلام إزاي هم بيتكلموا عن سوابة الدين بهذا الشكل إزاي بيتكلموا وبيكتبوا عن النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن الأنبياء الله جميعهم صلى الله عليهم وسلم قال ربنا عز وجل كل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قضير فالبداية هو من عند أنفسنا جماعة ده اللي احنا عايزين نقوله المهاردة من عند انفسنا احنا لما وقع مننا احنا المسلمين تهاون بثوابت هذا الدين فبالتالي انا واحد تجرأت على ديني تهاونت بثوابت ديني فلما واحد من بره يجي يتهاون بهذه الثوابت يبقى انا البداية اللي انا اصلح نفسي الاول اخد بزمام الامور في دين الاول فعقدت الاول في اولوياتي تجاه هذا الدين ابتداءا ثم بعد كده ابدأ اشوف الناس زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم من عند أنفسنا عندما عطلنا الشريعة الإسلامية في مجتمعات الإسلام عندما ابتعدنا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم من عند أنفسنا عندما خفت صوت الآمرين بالمعروف والنهينا عن ممكن لما أصبح اللي بيأمل بالمعروف ده واحد متشدد واللي بينهى عن المنكر ده واحد ارهابي هيحصل مشكله والمفاسد والمصالح ما بتطلعش غير في الوقت ده وبس وتجد اللي بيتكلم عن المصالح والمفاسد الدعويه والمشاكل اللي ممكن تحصل تجاه هذا الأمر لما بيحصل حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم او حاجه للاسلام تلاقيه واخد زاويه كده في جنبه ومش عايز يتكلم ولا حتى بيعترض او حتى بيجيب ربع اللي هو الكلام اللي كان بيقوله لما بيتطاول على العلماء والدعاه والامريين بالمعروف والنهي والنهي عن المنكر ايضا من عند أنفسنا لما بعدنا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من رغب عن سنتي فليس مني فبالتالي إحنا اللي بعدنا عن سنة النبي بقينا بنشوف اللي متمسك بهدي النبي الظاهر الملتحي زي ما أحد يعني مش عارف أقول إيه والله عشان ما فيش كلام يتحسب علينا ولكن إما أن يتوب الله عز وجل عليه وإما أن يخزيه في الدنيا والآخرة طلع بيقول لو النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود وإن كان في وجهة أو وجاها من كلامه في الواقع اللي احنا بنعيشه دلوقتي للأسف شديد لو كان النبي صلى الله عليه وسلم ماشي في شوارع المسلمين كان ممكن يعتقل أو كان ممكن يقال عنه إرهابي أو يقال عنه أي كلام من اللي بتقال دلوقتي على السوشال ميديا أو بتقال دلوقتي في وسائل الإعلام عن المتمسكين بهدي النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر فإحنا اللي بعيدنا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فمستنين أي من الناس اللي أساسا مش عرفة من النبي صلى الله عليه وسلم ولا عرفة هدي النبي ولا سنة النبي ولا سيرة النبي ولا حياة النبي ولا يعرفوا أي حاجة عن الإسلام فكل هو من عند أنفسكم احنا دين اشنا المشكلة كانت من عندنا إحنا لما أساء ابناء المسلمين والمنتسبين للإسلام وطبعا للاسلام ابتداءا تعالوا شوفوا السوشيال میديا دع nyt مخيل كده وخصوصا بعد ما حصل يلي حصل في يعني رسم النبي صلى الله عليه وسلم وسب النبي صلى الله عليه وسلم والتطاول على الإسلام طلبا عن النبي ن تخيل النبي صلى الله عليه وسلم كده هو في زماننا مجرد تخيل ومثلا بيفتح او اي حد من الشباب دلوقتي مع موبايل فبيوري النبي صلى الله عليه وسلم الحمله واحنا كذا وسوينا كذا رسول الله شوف مش عارف مين عمل ايه والداعيه فلان اتكلم عنك فلان وفلان وفلان فبدأ يقول له هو مين دول احنا عايزين ندعو الشباب دول هي ايه الصفحات دي ايه في حاجه اسمها تيك توك كده ده ده ايه ده ما دول مسلمين احنا عايزين ندعو الناس دي لا رسول الله دول مسلمين دول لا لا لا الحمد الله الحمد لله الله هي البنات دي اللي على السوشيال ميديا دي او اللي الفيس او اللي او دول ايه دول احنا عايزين ندعوهم للاسلام ده رسول الله ده ده؟ لو النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين والله امال مش لابسين حجاب ليه امال حجابهم معامل كده ليه الله عليه وسلم دلوقتي على السوشيال ميديا هيبقى النبي صلى الله من تالمه ان في حد بيسبه ان في حد بيتطاول عليه هيبقى همه كله زي كان هيكون يوم القيامه لما النبي صلى الله عليه وسلم تخيل يا جماعه لو النبي صلى الله عليه وسلم بينا ظهرنا الان دخل علينا في بيوتنا هيشوف بيوتنا عامله ازاي هيشوف الافلام والمسلسلات اللي احنا بقينا بنتفرج عليها وهيشوف التهاون في الصلوات وهيشوف التهاون في تربيه الابناء وهيشوف التهاون في الخوض في الاعراض هيشوف تهاون رهيب عن تعاملاتنا لو نزل النبي صلى في اسواق المسلمين دلوقتي دخل النبي صلى الله عليه وسلم مول من المولات سواء لبس الناس او سواء تعاملات الناس او سواء سواء, سواء هل النبي صلى الله عليه وسلم هيكون فرحان دينا في الوقت ده؟ يبقى الأول كل هو من عند أنفسكم احنا اللي محتاجين نرجع تاني لهدي النبي صلى الله عليه وسلم نرجع تاني لدننا فضلا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونتمسك بيها كل هو من عند أنفسنا لما الرشوة أصبحت في بلاد المسلمين أهوة أو دخان أو إكرامية لما الإختلاط بقى تحضر عند الناس لما التبرج بقى أناقة بقى حاجة جميلة بقى العري دلوقتي والتعري كل ما تتعري أكتر كل ما يبقى أنت عندك حرية أكتر كل ما أنت كده ماشي على الموضة أكتر لما الأمر بالمعروف زي ما قلنا بقى تزمت لما النهي على المنكر بقى تخلف وإرهاب كل هو من عند أنفسكم مش عايز أتكلم كتير على التفاصيل اللي احنا كلنا عارفينها أكتر من بعض وكل واحد في حياته الشخصية محتكب تفاصيل هو عارف إن في عنده مشكلة وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه في أكتر من 1200 عشان كده عايزين نخش في جوانب عملية بسيطة طبعا سلسلة الحلقات او سلسلة نصرة النبي صلى الله عليه وسلم لو عرفتموه هي سلسلة راكمية يعني احنا كل يوم في تشكيل معين او في واجبات عملية معينة عشان نبدأ ناخد خطوات لنصرة النبي حقيقة الموضوع ما يبقاش مجرد مشاعر وعواطف وبس لا احنا محتاجين ناخد خطوات عملية على المستوى الشخصي فضلا على مستوى المجتمع فضلا عن اي احتكاك احنا بن النهاردة عايزين نزود كام واجب عمل كده بجانب اللي إخوانا ومشايخنا الأفاضل من الدعاء والعملين لدين الله تبارك وتعالى اشتغلوا عليه الفترات اللي فاتت أو الأيام اللي فاتت النهاردة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا من أكتر من 1400 سنة النبي قال لنا ووجهنا إن هيحصل لنا مشاكل في الواقع اللي احنا عايشينه الحل إن احنا نرجع تاني للدين قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم إذا ظن الناس بالدينار والدرهم يعني لو الناس بدأت تبخل بالصدقة إذا ضمن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعين نوع من أنواع الربا وتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله اسمع كده أدخل الله عليهم ذلا لا يرفعوا عنهم حتى حتى إيه؟ في روايتين للحديث حتى يراجعوا دينهم والرواية الثانية حتى ترجعوا إلى دينكم يعني في واحد بعيد أوي عن الدين ده محتاج أنه هو يرجع للدين تاني يفهم دينه تاني يفهم القرآن تاني يفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم تاني يفهم الإسلام مرة تانية محتاج أنه يرجع للدين ده بعيد قوي ما يعرفش أي حاجة عن دينه وده واقع في شباب المسلمين دلوقتي وبنات المسلمين لما تيجي توقف أي حد بتسأله عن المعلومات العامة زي يقوله كده ثقافة معرفية عن أبسط الأشياء وأبسط المعلومات عن الإسلام تلاقيه مش عارفة وتلاقيه مثلا بيتكلم في الموضة زي الفل بيتكلم عن الموبا زي الفل بتتكلم عن أي حاجة تانية على السوشيال ميديا عن القرى ممتاز لكن تيجي على الدين وتشعر فاي يبقى دي محتاجة ترجع تاني للدين نرجع تاني للإسلام طب واحد تاني اللي هو أنا وإنت وغيرنا من الناس إلا من رحم ربي محتاج تراجع دينك هو ده حالك مع ربنا سبحانه وتعالى هو ده حال قلبك مع ربنا هو ده حال نفسك في رحلة السير الله عز وجل هو ده حالك أنت محتاج تراجع تاني دينك بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى تراجع دينك تاني وحالك في من خلال سنه النبي صلى الله عليه وسلم تعرض حالك كده اليومي على النبي صلى على معاملات النبي صلى على سنه النبي صلى الله عليه وسلم ارجع تاني لدينك انت اللي بينك راجع دينك مره تانيه ساعتها بس هو ده هيكون نصر حقيقيه للنبي صلى الله عليه وسلم لما نرجع تاني للدين لما نرجع تاني للتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر والباطن لما نرجع تاني للاسلام لما ترجعي تاني للحجاب حجاب امهات المؤمنين مش الحجاب اللي موجود دلوقتي لما ترجعي تاني للحياء والعفه وترجعي تاني على اخلاق أمهات المؤمنين والصحابيات لما ترجع تاني وتتعامل بما يرضي الله عز وجل بجد تبعد عن الربا لما تبعد عن سوء الاخلاق لما تبعد عن الاشياء التي لا ترضي الله عز وجل فضلا ان هي ما ترضيش النبي صلى الله عليه وسلم محتاجين نرجع تاني للدين نرجع تاني مره ثانيه للاسلام وتعاليم النبي صلى الله وسلم اتنين هو جهاد النفس وتربيتها في رحلة السيد الله عز وجل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فضلا عن الأنداد التمانية اللي ربنا سبحانه وتعالى حذر عنها في القرآن قال ربي عز وجل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اكترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن تغضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهد القوم التاسقين خذ بالك من الأنداد دي في حياتنا أنداد ضد حاجة كده وقفة أصاد حب الله عز وجل وحب النبي صلى الله عليه وسلم وحب الإسلام التمن حاجات دي عوائق حقيقية ضد حب الإسلام وضد حب النبي صلى الله عليه وسلم وضد حب الله من قبل كل ده فبالتالي خد بالك, خد بالك من الحاجات دي منت تقع فيها ما تبقاش الحاجات دي في حياتك أحب ليك من ربنا سبحانه وتعالى أحب ليك من نصف النبي ما تجيش تقول احنا في مقاطعة يعني ايه اللي هيحصل يعني للمقاطعة دي لا ده تجارة كده نص وتجاركم تخشون كسادها ده بيتي أنا الدنيا عندي هبوز وأنا إزاي وهيحصل لي مشاكل وهيطردوني من الشغل طب أنا ومساكن وترضونها طب إيه تاني يا رسول الله انت المفهود تبذل كل ده عشان ربنا سبحانه وتعالى تبذل كل ده وتضحب كل ده عشان النبي صلى الله عليه وسلم أنت ممكن تموت في أي لحظة وتسيب كل ده لكن الصحابة فهموا أن الموت أن الحياة حقيقة عندهم عظيمة كانوا فاهمين طبيعة الحياة فبالتالي باعوا حياتهم وبيعوا انفسهم لربنا سبحانه وتعالى عشان ايه بيتجروا مع ربنا عشان ينصروا دين ربنا سبحانه وتعالى وينصروا النبي صلى الله عليه وسلم خد بالك من الانداء دي في حياتك وما تبقاش عائق بينك وبين نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وضح بيها ومن ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه بد وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين مافيش حد عندنا أغلى من النبي صلى الله عليه وسلم كان في حاجة كده كنا عاملينها اسمها أغلى من حياتي إن النبي صلى الله عليه وسلم الله ورسوله أغلى من حياتي مافيش حاجة عند المسلم اللي بيشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله أغلى عنده من ربنا وأغلى عنده من النبي صلى الله عليه وسلم وأغلى عنده من التضحية بأي شيء في الدنيا عشان ربنا يرضى عنه عشان ينصر دن ربنا سبحانه وتعالى فضلاً وينصر النبي صلى الله عليه وسلم وذاً للصحابة فهموه لما كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسيم مع النبي صلى الله treballال وسلم فقال له عمر رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي أنا بحبك رسول الله بس نفسي برضو بحبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك يا عمر فوقف عمر قليلا ثم قال والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر يعني الآن اكتمل إيمانك الآن انت بقيت كامل الإيمان فأعلى درجات الإيمان في رحلة السير إلى الله عز وجل طب سيدنا عمر ايه تحول المفاجئ ده هو مش تحول المفاجئ يا جماعة هو بدأ يشوف الموضوع عقليا هي نفسه دي هتنفعه يوم الإيمان نفسه دي هتشفع له أمام ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة نفسه دي هتكون سبب من, سبب من أسباب نجاة يوم القيامة أبدا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي هيشفع ليه هو اللي هيكون سبب من أسباب دخوله الجنة هو اللي هيكون سبب من أسباب تنزل رحمة عليه في الدنيا قبل الآخرة فبالتالي لا نفسي دي ما تسويش أي حاجة interagir حب النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللي أنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله قال الآن يا عمر هو ده اللي ا ان احنا نضحي بأي حاجة ونضحي بنفسنا ونضحي بأي حاجة في حياتنا عشان النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن ربنا سبحانه وتعالى فضلا عن نصر الدين الله تبارك وتعالى ثلاثة هو التحاكم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم حاجات العملية بقى جماعة مش عايزين نقعد نتكلم كتير ونقعد نت... يعني... يعني مش عايزة اقول كلام يقعد يتحسب علينا في مسألة العواطف والمشاعر وتهيج المشاعر وتهيج العواطف والشحن الأمة عاطفيا ع إحنا في общем التحاكم لسنة النبي إن إحنا لما يبقى في مشكلة عندي وعندك أخد إيديك كده وتأخد إيدي وتعالنا رح للشيخ فلان أو العالم فلان او الداعية فلان العالم بهذه المسألة المشهود له بالعلم وتعالنا تحاكم لشرع الله تعالنا تحاكم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا نعمل في دي إيه الشرع قال لنا نعمل في المشكلة دي إيه إيه حلها عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول فلا وربك لا يؤمنون. حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما انت كمان تكون في مفيش اي حرج من حكم الله وحكم النبي صلى الله عليه وسلم وحكم الشريعه الاسلاميه في صدرك أي حرج عندما تتحكم لهذا الامر ويسلموا تسليما يكون لك استسلام لأوامر الله وامامر النبي صلى الله عليه وسلم واوامر الشريعه نرجع ثاني نتحاكم قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله أمر ان يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول وبيوضح في هذا الأمر كل أمتي يدخلون الجنة كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى فالصحابة عجبوا قالوا ومن يأبى يا رسول الله من دل مش هيبقى عايز يدخل الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى كل واحد بيبعد عن التحاكم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد أبى كل واحد بيبعد عن التحاكم لشرع الله وشريعة الإسلام فقد أبى أبى أن هو يدخل الجنة تخيلين يا جماعة يحتاجين حاجات عملية أي مشكلة تحصل سواء مشكلة بين زوج وزوجة سواء في الشغل عندنا سواء في حياتنا كلها أي مشاكل ممكن تقابلنا على المستوى الشخصي أو المستوى الاجتماعي بتاعنا نرجع تاني لحكم الشرعة نرجع تاني لحكم النبي صلى الله عليه وسلم في حياتنا بحيث ان ده اكواة رد عملي على مسألة نصرة النبي ان احنا تاني نرجع احفاد النبي صلى الله عليه وسلم نرجع تاني احفاد الصحابة نرجع تاني ان نتحاكم لدينا نتحاكم للشريعة نتحاكم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأخيرا وليس بآخر علم ولادك سنة النبي صلى الله عليه وسلم نحتاجين بقى جناح مش هما السوشيال ميديا من فتره كده جه بقى حاجات بيعلموا الاولاد مش عارف حاجات في اسرائيل وحاجات تبع اليهود وبيعلموا مش عارف مين في ايه في بيعملوا لهم ايه هم بيلعبوا على الاجيال الجديده وبرده بيلعبوا على حته كراهيه الاسلام في الاجيال الجديدة احنا مش هنقول كده احنا عايزين نربي اولادنا على الدين نربي اولادنا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم نربي على الاسلام نعرفهم بيههم ماينفعش ينفعش يا جماعه الطفل يبقى عنده او يبقى هنقول بقى شاب دلوقتي عنده 10 سنين ولا 11 سنه والحد دلوقتي مش عارف يصلي مش عارف يتوضى مش عارف ضوابط العقيده مش عارف اصول العقيده مش هقول لك ضوابط العقيده الاصول العامه للعقيده مش عارف اركان الايمان مش عارف يقرا سوره من القران ده فيه شباب بتبقى في الجامعه وكليات قمة طب وصيدله وهندسه وغيره وعلوم ومش عارف يقرا صوره الفاتحه بيغلط فيها مش عارف يكمل جزء عام كامل من غير ما يغلط فيه في التجويد او حتى في القراءه العامه بتاعته احنا وصلنا للكلام محتاجين الفترة الجايه لو انت ربنا سبحانه وتعالى اذن لك بمسجد مثلا بتحفظ فيه قران اعمل دورة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم اعمل دوره في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بلاش كل ده اعمل لايف يا جماعه زي اللايف دلوقتي اعمل لايف في سيره النبي صلى الله عليه وسلم عرف الاطفال هدي النبي وسيره النبي صلى الله عليه وسلم مين هو النبي صلى الله عليه وسلم وازاي يبقى النبي عندنا اغلى حاجة في حياتنا علم اولادك سيره النبي صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم, النبي, الله عليه وسلم النبي وهدي النبي عرف اولادك ان النبي ده هو اللي هيشفع لنا يوم القيامه ان النبي ده اللي احنا ماشيين وراه ورص و... لما بنطبقها هي دي الحياة الحقيقيه وان عايشين في الدنيا دي او احنا موجودين دلوقتي ببركه دعوه النبي صلى الله عليه وسلم ومن ثم الصحابه من بعد النبي لما وجههم لده لو احنا ما كناش يا جماعه دلوقتي في الزمان اللي احنا عايشين الله وسلم كان زماني على غير الإسلام فبالتالي علم اولادك ده وحببهم في النبي صلى الله عليه وسلم وحببهم في السنة وعلمهم اخلاق النبي وازاي يطبقوا اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وتعاملاته وهديه في حياتهم انت قاعد مع اولادك بتاكل وبتشرب قول زي ما كان احد مشايخنا بيقول وانا قاعد مع اولادي كده ما عنديش وقت مشغول وبسافر وباجي وبروح بس وانا قاعد باكل اقول له يا ابني قال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك اقول قال النبي إذا دخلت الخلاء فقل أعود بك من الخبز والخبائس لما تجد تخرج قل له قال النبي إذا خرج أحدكم خليك كلمة قال النبي عنده تبقى عظيمة يبقى هو بيتعلم كل حاجة في دينه بفضل الله عز وجل ثم ببركة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى في إنسان حسناتك عشان كده كان علي بن الحسين رضي الله عنه يقول كنا نعلم صبياننا مغازي النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلمهم السورة من الكرآن هم دول الصحابة هما دول الأجيال اللي طلعوا نصروا النبي ونصروا الدين بجد مش مجرد مشاعر وانا مش بقلل من دور المشاعر ولا العواطف في انتجاه نصر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن كان في حاجات عملية يا جماعة الأجيال الجاية ما تعرفش حاجة عن الإسلام الأجيال الجاية السوابت عندها متضمر أجيال الفيسبوك والسوشيال ميديا عموما فضلا على التيك توك والحاجات اللي طال عاديا فعلا جيل انت مستغربه انت في حاجات بالنسبة لك كانت موبقات هما بالنسبة ل فبالتالي انت محتاج تعلم ولادك خد بالك من ولادك خد بالك من ولاد إخواتك وخد بالك إعمامك وولاد وولاد وولاد وزي ما قلنا لو انت ربنا سبحانه وتعالى مديك الملكة في دي اطلع أعمل حاجات اطلع الدورات اعمل أي حاجة تعرف الأطفال دول وتعرف الأجيال الجديدة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكان إسماعيل بن محمد ابن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن الصحابة الأجمعين كان يقول كان أبي يعلمني, يعلمنا المغاذي ويكرره علينا اسمع ويقول يا بني هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوا ذكرها محتاجين ده محتاجين الأجيال تطلع بتسمع عن النبي بتقرأ عن النبي بتطبأ أفعال النبي وهدم النبي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأخيرا نتعود على طول أن احنا نكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فكسرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يخفر بسببها الذنوب وبتقفى بسببها الهموم وبتتنزل الرحمات على قلب العبد في رحلة السير إلى الله عز وجل وبسبب ذكر النبي صلى الله عليه وكفرة الصلاة عليه بيخرجنا الله عز وجل من ظلمات الغفلة إلى أنوار القرب منه في الدنيا والآخرة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن ينصرون النبي صلى الله عليه وسلم حق النصرة في الدنيا ونأتي تحت لوائه في الآخرة على الذي يرضيه عنا في الدنيا الأخيرة إنه لي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق>